أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول القربى واليتامى والمساكين والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنسلناه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرغان يوم التقل جمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعضوة الدنيا وهم وهم بالعضوة القصوى والرقب أسفر منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أفرهم كان أفعلا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فيها فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهبوا ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يترون ورآ الناس يصدونهم ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيطا واذا زين لهم الشيطان اعمالهم قال لا حول لكم اليوم من الناس وانني جار لكم فلم مما تروا اضل على اخيه وقال اني بري وقال إني بريء منكم إني أرى ما ترون إني أخف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر الذين هم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 ذلك بأن الله لم يقوموا غير نعمة أن أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذا يال فرعون الذين لم يؤمنوا قبل إيمكذبوا بآيات ربهم فلقد نهوا من دونهم فرعون وكلهم كانوا ظالمين إِنَّ صَرَّدَ وَبِئَ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ مِّنَ الَّذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ لَمْ يَقُضُوا أَحَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَسْقَفَ حَدَّهُمْ فِي الْحَرِّ فَشَرِبُوا مِنْهُ مَاءً خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَارَةً فَمُذِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوه إنهم لا يجزون وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ربات الخير ترهبون به عدوا لله وعدوكم آخرين. آخرين من دونهم وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن ربات الخير ترهبون به عدوا لله وعدوكم آخرين <تصفيق> أعوذ الله ما أعوذ وكم من دونهم لا تعلمونهم الله ويعلمهم الله يعلمهم وما تقومون شيئا في سبيل الله وفي إليكم ما لا تظلمون وإن جنحوا للسلف فجن أخله وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد داو كف قد فان حسبك الله هو الذي انزلك بنصره وبال المؤمنين والالف بين قلوبهم لو انفقت ما في الار جميعا ما الفت ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله وبن تبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ia kumming kumasiu nasuk abiru ngan yaglebo miatin. Wah ia kumming kumiatu yaglebo alfan mina lati nakafobian. Namu الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإن يكون منكم مئة صابعة يغلب مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له وطرى حتى يصخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لا هلا كتاب من الله سبق <تصفيق> لكم في ما خذتم عذاب عظيم فقولوا مما علمتم حلا قريبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا إبر النبي قل ما في أذىكم من الأسرى من الأسرى علمن الله في قلوبكم خير خير لكم خير مما وخذ منكم يغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ وَإِنْ اسْتَوْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَقُومُ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَالْفَسَادُ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين آمنوا من بعض هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأول أرحى ببعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم سورة الطاوة مدنيه براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المسيكين فالسيحوا في الأرض أربعة أشهر ومعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله موجز الكاهرين وأذانوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشتكين ورسوله فإن تبتم فيه وخير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجز الله وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوا عَهْدَهُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا آهد. فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ علي... عَهْدَهُمْ إلا أم... إلا... إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا منطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المسرقين حيث وجدتموهم وخذوهم وحسروهم وقعودوا لهم كل ما أقصد فإن تابوا وقاموا الصلاة واتفزكرت فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المسرقين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة <تصفيق> ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يقول للمسجدكين عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بيفويههم وتأبا قلوبهم أكثرهم فاسكون. إِذْ تَرَى أَيَّاتِ اللَّهِ تَعْمَلُ قَلِيلًا قَصَدُوا عَن سَبِيلِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِيهِ مُؤْمِنًا إِلَّا وَرَذِمَهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ عَهْدِهِمْ لَتَعَالَىٰ فِي دِينِكُمْ فَأَتَيْنَاكَ عَلَىٰ مَثَلِ قَوْمٍ إِنَّهُمْ لَا إيمان. إنهم لا إيمان لهم إلا اللهم يا تَيَّنَ تَهُونَ أَلاَ تُقَاتِلُنَا قُوماً نَكَتُوا إِيمَانَكُمْ وَمُحَمَّدَ بِأَيْدِيَ رَسُولِ اللَّهِ مَنَاقُوَكُمْ أَوَالْمَرْقَ أَتَقْسَوْنَهُمْ فَاللَّهُ حَقَّنَاكُسَوْهُ إِمِيْكُم مُمْتَمِنِينَ وَقَاتِلُهُمْ يَأْذِي بُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيَكُمْ وَيُخْذِهِمْ مَعَ الْكُرُكْمَ عَلَيْه ويذهب غيظ قلوبهم ويتولب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسيتم أم تتوقوا ولما يعلم الله الذي رجاهدوا منكم ولم من يتخذوا من دون الله ولا رسوله والنؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمسيقين أن يعمروا ما الله شاهدين على مفتهم بالكفر أولئك هم تتعملوا مفتنائهم خارجون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله إلا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلهم سقاة الحج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستبون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وعنفسهم أعظم درجة إلى الله وأولئك هم الفائسون يبشرهم ربهم برحمة منه وردوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا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 وتجارتو تخشون كسرها ومساكن ترضىونها حبا إليكم من الله ورسوله وجهادين في سبيله وتربسوا حتى يأتي الله بيمنه والله لا يهدي القوم الفاسقين وال والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد رنا صراخ الله في مراتنا كثيرة ويا مخونين إذا أعجبتكم كسر إذا أعجبتكم كسرتكم فلم تني أنكم سئمتم وقطع عليكم الأرض بما رحبتما توشما والله تموذرين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 يا ايها الذين امنوا ان المشركون نجسوا فلا تقفوا يقرب المسجد الحرام فلا يغرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان لقيتم متاعتا فسوف يغنيكم الله من فضله إنساء. ان الله عليم حكيم. او اتبعوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يهدون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين هم اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه بالله حتى يعطوا الجزيه حتى يعطوا عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن ذلك قولهم وقالت الذين يهود ابن الله وقال النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بفوهيم يضاهئ بل قولهم بفوهيم يضاهئ لقوم الذين كفروا من قبل فَقَد قَادَ لَهُمُ اللَّهُ النَّفَقُونَ اتَّخَذُوا أَحَدَهُم رَّبَّهُمْ وَرَبًّا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا, ليعبدوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ إِلَّا أَن يُيَتِّمَ مَن يُرِيدُ وَالْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَهْلَ الدِّينِ آمَنُوا إِنَّ كَثِ الله كورونا من الله الناس سبيل الله ويسودهون ويسودونا سبيل الله والله دينه كنيزونا ثواب الفداء توالا يوم فكونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا من يحمى عليها فينا جهنم فتوب بها عجيبههم مجنونهم ظهورهم هذا ما كرستم لي أنفسهم فدوكم أنتم تك هذا ما كم هذا ما كانسكم لانفسكم فذكو ما كنتم تقصون إن عدة شهور إن الله يسمع عشرة في كتاب الله يمخلص السماوات والأرض منها والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه إن أنفسكم مقاتل المشركين كف كما يقاتلونكم كف واعلموا أن الله مع المصدقين إنما النساء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوضع اللواتي وعدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم صوء وعملهم الله لا يحني القوم الكافرين يا أيها الذين أنوا ما لكم إذا قيل لكم كنفروا في سبيل الله سيقلتم إلى الأرض أراضيتم في أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ينذبكم عذابا أليما ويستغلقوا من غيركم ولا تدروا سئا <تصفيق> والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصراه والله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني أصنين إذهم في الغوار إذ يقولوا للصاحبه ولا تحزن للصاحبه لا تحزن إن الله معناه فأنزل الله سكنته عليه وأن يدفعوا بدون الله واجعل كلمة الذين كفروا السفلام وكلمة الله والعليا والله عزيز حكيم انفلوا قفافا وثقالا وجاهدوا وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك الخير لكم إن كنت تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعضت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لابستطعان لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم نكاذبون. فَاللهُ وَانْكَلِمَ آدِنَتُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِمَ آدِنْتَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ سَيُقَاتِلُونَ عَلَى مِلَّةِ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بيعثم فثبته بمقيل قدوم القاعدين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا سَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضُعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ بَدَأَ الْفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورُ حَتَّىٰ جَاءَ حَكْوَةَ بَوْضَهَارِ أَمْرُ اللَّهِ كارهون. هُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتِنِي أَلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوهُ وَإِنَّهَا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ Ilka firin, iya tu sibak khasanatung tasyuburmu, itu sibakmu sibatunya kulu, ya kulu koda koda na, mro na min, kulu ta'ala wahum farihun, kulu inyusibana, illa makat taballahu lana hu maulana wa lalu filiruakal minun, kulu halnya terabasubina, illa inftar وَلَهُمْ تَرَبصُ سُوْرِ نَبِيِّنَا إِلَّا الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ وَلَئِنْ قُتِلْتَ أَوْ أُنْكِرَ لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ كنت إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَعَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَا لَوْ إِلَيْهُ وَمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْ هُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصداقاتِ فَإِنْ أُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا يَسْخَطُونَ ولو أنهم رضوا ما تابوا من الله ورسوله وقال وحسب الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إننا إلى إننا إلى الله راغبون إنما الصدق للفقرة والمساكين والعاملين والمساكين والعالمين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كلوه موفِّر قبائل قارمين وفي سبيل الله ابن سبيل فرِّض من الله وَاللَّهُ, والله عَلِيمٌ من حَكِيمٌ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُدْوُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَهُ أَذُنٌ قُلْ أَذُنُكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ وَاللَّهِ وَيَوْمَ يُوَيْحِدُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الَّذِينَ هَوَاهُمْ وَالَّذِينَ يُدْوُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم� <تصفيق> يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَقَمْ يَرْضَوْقُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَقًّا يَرْضَوْهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُرَبِّهُم بِمَا بِمَا فيكو. تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لقولون إنما كنا نقودون العب قل أبي الله وآياته وعسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنا فأم طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمؤنكر وينهون عن المعروف يقضون عيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسكون <تصفيق> وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ما رجعنا مخالدين خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة أكثر أموارا وأولدا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كاستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك عبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم القاسرون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قولوا نوحي وعادي وثمدوا قومه وقوم إبراهيم وصع المدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم باللينات فَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلْنُؤْمِنُوا وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْ <تصفيق> يا أيها النبي جاهز الكفر والمنافقين وغضب عليهم ومؤه من جهنم وبيس المصير يعلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم مباليان لهم وما نقوم إلا أنعفن الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يغفر الله وإن يتوا يعذبه الله عذابا أليم في الدنيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم نشتم وهم وردوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلا إلى يوم يلقونه بما يخلفوا الله ما وعدوه ما وعدوه بما مم. ما وعدوه بما كانوا يكذبون الا علم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب الذين ينسرون الطاغين الى المنيه في صداقاته والذين لا ياتون إلا ظن فسيخسرون منهم سخر الله منهم لهم عذاب اليم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم منه الله منه لهم عذاب اليم يستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان استغفر له 70 مره طيما فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كانوا بالله ورسوله الله لا يهدي القوم الفاسقين طرح المعلف ونبي قادهم كلاف رسول الله وكره أن يجاهدوا بمالهم كره او وكره ان يجاهدوا باموالهم انفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا ارجعنا وسد الحر لو كانوا لفهون <تصفيق> حرر الله كانوا يفقهون، فليذهبوا قليلهم ليبلغوا كثيراً جسام بما كانوا، كثيراً جسام بما كانوا فإن رجعك الله إلى طائفتهم منهم فاستأذروا كل الخروج فكله من تخرج ما ما جاء بدأ ولا تقاتلوا ما يدوم إنكم راديون بلوا قدياً ولا في القول الأول ما رأيت ما القول ما فقولوا ولا تصلي على حدّم منهم ما تابدوه ولا تؤمن على قلبه على قبري إنهم كبروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسكون ولا توجبكم لهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا أنت حكم فسوفهم كافرون أنفسهم وهم كافرون وإذا أمسلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطولي منهم وقالوا ذرنا لكم مع القائدين ردوا بأن يقولوا ما الخبالك وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول لا لكن الرسول والذين آمنوا ماهو جاهدوا بأموالهم ونفسهم وأولئك له الخيرات وأولئك هم المفلحون عبد الله لهم عزيزين نادين تزمين تؤثر عن فيها ذلك هو الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأرabi ليؤذن له من قال الذين كفروا وقال الذين كذب الله ورسوله سيصيب الذين كفروا به منهم عبد بن أليم ليس على الدفع إما على المرد أو على الذين لا يجدون ما يفقونه حرج حرج إذا صاروا لله ورسوله ما علم السير من سبي الله وفره رحمه ولا على الذين إذا ما تولد حمل ما تولد حمله ما أطاق لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيد من الدمع حزناً حزناً ألا يزيدوا ما جنفكون إنما استبيلوا على الذين يستعذنونك وهم أغنيا رضوا بأن يكونوا مع الخوالي فطبع الله ولا فهم لا يعلمون صدق الله العظيم